فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من أهل الكتاب كافرة متمردة على الله جل وعلا متحائلة على دينه وشرعه ذكر هذه الطائفة من أهل الكتاب وهم أهل الإيمان وأهل الصلاح يؤمنون بالله وما أنزل إليكم فهؤلاء مسلمون أخيار هؤلاء يدخلون تحت قولي تعالى وما عند الله خير الأبرار فهؤلاء برت قلوبهم فبرت أعمالهم وأحوالهم وأما الطائف المتقدمة فهي طائفة كافرة وليس في ذلك ثناء على الكافرين بل ربنا جل على أثنى على مؤمني أهل الكتاب بعد أن ذكر الكافرين منهم أثنى على مؤمني أهل الكتاب فذكرهم بالخير وأنهم يؤمنون بالله وما أنزل إليك يا محمد من القرآن فهم مؤمنون به وهم يعتقدون ما تعتقدونه فلا تثليث عندهم ولا تحريف كذلك أيضا بل هم مسلمون مستسلمون منقادون كالحال الذي أنتم عليه ومع ذلك هم عباد خائفون, لله خائفون من الله سبحانه وتعالى خاشعين لله لا يشترون الله الزهاد بعيدون عما عليه رؤساءهم وعلماؤهم من, من تمرد على الله فهؤلاء بعيدون عن الشراء بآيات الله سبحانه وتعالى والتلاعب بدين الله من أجل الدنيا لا يشترون بآيات الله ثمن قليلة أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك لهم أجرهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين هذا أجرهم الذي لهم عند الله سبحانه وتعالى فإن مؤمن أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين كما قال الله سبحانه وتعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من آمن من أهل الكتاب له أجران أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه أيضاً كذلك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء غير أولئك المتمردين حتى لا يقال هذا منهج حسنات وسيئات أبداً ما ذكر الكفار بشيء من عسنا بل أهانهم وفضحهم في كتابه سبحانه وتعالى وذكر هؤلاء أخيار من المؤمنين بحسناتهم وما هم عليه من الخير العظيم من الإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله وما أنزل على رسوله وكذلك من الخوف من الله سبحانه ومن الزهد والبعد عن الدنيا على حساب الدين وشراء الدنيا بالدين هذا بعيدونهم منه تماما وهذا تجد كثيرا في الكتاب يذكر الله أهل الكتاب أو يذكر فريقين من أهل الكتاب الصلحة منهم والأخيار ويذكر الحجار. والمتمردين على الله سبحانه وتعالى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون هؤلاء ليسوا سواء وهكذا ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة الحاصل هذا فريقان من أهل الكتاب فريق متمرد على الله عاصن الله وفريق طائع لله سبحانه وتعالى مؤمن بالله مؤمن بما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه الآيات ليس فيها ذاك منهج الفاسد الذي يقرر وهو منهج الحسنات والسيئات ما فيها لهم دلالة أبدا بل ما ذكر الكافرين بحسن من حسناتهم الذين ذكرهم فيما تقدم بل أهانهم وذمهم وفضحهم جل وعلا فلما جاء إلى المؤمنين أثنى عليهم خيرا جل وعلا أمهم عليه من الصلاح والخير فبعض الناس يأخذ مثل هذه الأدلة ويقول لابد من ذكر الخير والشر للناس أما أنك تمحض ذكر الشخص بما فيه من الشر ولا تذكر له حسنة يا أخي هذا مقام تحذير من هذا الشرير كيف يذكر له الخير حتى يغتر به يقاله كذا وكذا ولكنه رجل ما شاء الله كريم وزاهد وغير ذلك من الأشياء وباذ الليمانة يصلي الليل خارج يصلي الليل ورسول الله أهانهم إهانة وقال كلاب النار والحمد لله هذا المنهج اندثر واندرس وصار لا وجود له وإنما هذا إذا كان ذكرته رجلا من أهل البدع في سياق الترجمة ممكن أن تذكر هذا وهذا أما في سياق التحذير فلا ينبغي ذكر شيء من حسناته في سياق التحذير من شره لأنه يهون التحذير بعد ذلك على الناس ويتلاينه الناس يقولوا سهل إذا كان عنده هذه البدعة ورجل الخير وفيك له وفيك له يقوم الليل هذا الأمر سهل نقطة الرمبي سياق التحذير يختلف عن سياق الترجمة ولكني ما قام ما قال من هذه الآية كما رأيت وسمعت نزلت في أهل الكتاب الأخيار منهم وأما الأشرار فتقدم التحذير منهم اختلف الناس في سبب نزولها وفي من نزلت أو اختلف الناس في من نزلت على ما سيأتي من كلام الإمام رحمه الله يذكر خلاف العلماء في هذه الآية ومن المقصود بها من أهل الكتاب قال رحمه الله قوله عز وجل وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله الآية قال ابن عباس وجابر وأنس وقتادة نزلت في النجاشي ملك نزلت في النجاشي ملك الحبشة ونعم الرجل فهو أخ أهل الإسلام ما تأخن لكم فأمر رسول الله بالصلاة عليه صلاة الغائب لأنه يحتمل أنه لم يصلي عليه في تلك البلاد والغائب ذل لم صلى عليه في بلده فينبغي أن يصلي عليه السنة أن يصلي عليه كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فإنه مات بأرض الحبشة وأرض الحبشة أرض نصارى أرض نصارى، ففي احتمال أنهم لم يكرموه بالصلاة عليه صلاة المسلمين لم يكرمه بالصلاة بالصلاة عليه صلاة المسلمين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إكرام هذا الرجل بالصلاة عليه غائباً. فهو في الحبشة وهم في المدينة وأخرجهم رسول الله وصفهم صفوفا وصلى عليه وهو غير موجود اختلف العلماء في الصلاة الغائب عنه الصلاة الغائب بناء على هذه الحادثة حادثة النجاشي والصحيح أن الغائب كما قرر ذلك ابن القيم لا يصلى عليه إن صلي عليه فإن لم يصلى عليه فلا بأس أن يصلى عليه هذا هو الذي قرره بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم وبين العلم قال صلى على كل غائب ومنمن قال إن كان من أهل الفضل و الشان فلا بس نصل عليه فالحاصل لا يعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على كل غائب وإن كان من أهل الفضل و الشان لا يعلم لا عنه ولا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين لهم لنا أسوة فيهم رضوان الله تعالى عليهم فلا يعلم عن رسول الله صلى على غير النجاشي ومات إخوان لا في غير أرضه وهكذا لا يعلم عن الصديق أنه صلى على كل غائب أو صلى على الفضلاء منهم والصلحاء أو الشرفاء منهم من لهم منزل وجاها أخبر بموت في بلاد مصر أو في بلاد كذا وكذا مما فتح في عهد صديق أو في عهد عمر أن عمر أخبر بموت أحد من أصحابه فصله عليه هذا لا يعلم أبداً عن الصحابة أنه يصلون على الغائبين من صلي عليه فعلى هذا هذا أعلى الأغوال وأردح الأغوال أن الغائب إذا صلي عليه فلا يصل عليه سواء مات في بلاد الكافرين أو مات في بلاد المسلمين فإن علم أنه قد صلي عليه فلا يصل عليه وإن علم أنه لم يصل عليه أو غلب الظن عليهم أنهم ظنوا أنه لم يصلى عليه لأباس في عليه قد حصل هذا في دماج وحصل خلاف قوي بين الشيخ وبين طلابه رحمه الله وكان الشيخ يحب شخصا وعزيز عليه ومات في مصر ذلك الشخص وهو يقول بعدم الصلاة على الغائب ثم صلى عليه وحث الطلاب بالصلاة عليه فناقشوه في هذه المسألة فلم يجب رحمه الله غير أنه كان يضحك ويبتسم يضحك ويبتسم وهو يعتقد أن الصلاع الغائب لا تشرع على الإطلاق فكان يبتسم وهم يناقشونه ولم يتكلم يا أخوان هو أخ طيب أخذته العاطفة أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى فيحبه ويحبه جدا يحب الأخلاق الذي مات في مصر فكأنه ما يدري من الذي حمل على أنه يحث الطلاب على الصلاع على ذلك الغائب فهل يرى أن الأمر واسع؟ أو شيء آخر والذي يظهر أنه شيء آخر وليس الأمر واسع في هذا فالسنة لا يصل عليه إلا بالقيد الذي أشرنا إليه آنفا والحاصل العالم مهما بلغه علمه غير معصوم فقد يجتهد ويخطئ في اجتهاده فهذا من الاجتهاد الذي لم يصدع الشيخ خاصة يبرره بجواب مقنع للطلاب رحمة الله تعالى عليه كان يطأ يناقشون بشيء من الشدة وبعضهم كان شديد العبارة صلحه الله ما يحسن النقاش قال رحمه الله قال نزلت في النقاشي ملك الحبشة واسمه أصحمة أصحمة واسمه أصحمة وهو من العربي عطية أصحمه بالعربي عطية هكذا قال الإمام هنا واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية فأنت لا تعكس إذا وجدت عطية تقول لا أصحمة هذا التحريف لاسمه انتبه هو عطية عطية وأصحمة أصحمة ومنهم من قال هو لقب قال واسمه أصحمة وهو بالعربية عطية وذلك أنه لما مات نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه خرجوا فصلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم أخوة ديني تجمعهم مع ذلك الرجل الصالح فهو مسلم مؤمن بالله ومؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم بما نزل على نبينا محمد فهو مؤمن بالله. وإن لم كان أخلنا في الدين. قال اخرجوا وصلوا على أقلكم ما تبغين أرضكم النجاشي. ما إعراب النجاشي؟ بدل ويصلح. أمم. آه. خبر لم تسمعه حذوف هو النجاشي أحسن ويجوز بذل من أخ وإبدال المعرفة من النكرة جائز والعكس أيضا النجاشي معرفة وأخ نكرة موصوفة لكم ولكن يجوز وإنت محظة النكرة إبدال المعرفة منها والعكس قال اخرجوا فصلوا على أخ لكم ما تبغيني أرضكم النجاشي فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشي والله أعلم هذه الزيادات هنا يقول سنده ضعيف وإن الأصل موجود أن يسعى صلى قال خرجوا هذا ثابت وأما أنه كشفنا أو كشفنا إلى آخر ذلك إلى أرض الحبشة هذا الله أعلم هذا ضعيف يقول سنده ضعيفاً قالوا وكشفنه إلى أرض الحمشة فأبصر سرير النجاشي وصل عليه وكبر أربع تكبيرات ذلك نكع الله بعزيز واستغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج حبشي لا ما هم نحول هذا الشيء انظروا إلى هذا يصلي وهم يودون الكافرين يحبونهم حبا جمع ويتواصلون معهم لكن أنت انتبه إذا وقعت في شيء من هذا فهم كبث تعلمون من حالهم يلتمسون يتتبعون مثل هذه الأشياء انظروا قال إلى هذا كيف صلي إلى علج لا إله إلا الله وهذا كما سمعت لم يثبت لكنه هذا الحال في المنافقين فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلي على علج حبش نصراني لم يره قط وليس على دينه بل هو على دينه وهو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد في عيسى ما يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد في الله ما يعتقده رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو على دينه فالأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد والإلعان والاستسلام لله جل وعلا فهم إخوان عللات دينهم واحد وليس على دينه، فأنزل الله النجاش ليس بنبئه، لكن أعني أنتمي إلى نبي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم آمن برسولنا، فله أجران. وليس على ديني، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال ابن حجر ذكره الثعلبي من قلب ابن عباس وقتهان وذكر الواحد بلا إسناد. وراه الطبري وراه الطبري عدي في ترجمته بكر الهذني واسمه سلم وهو ضعيف. عن قتادة عن سعيد مسيحب عن جابر دون قوله ونظر إلى أرض الحبشة الحديث لم يثوت بهذه السياقة والثابت الحديث نس أن النساء صلى على النجاش فكبر عليه أربعا وخرج بهم إلى المصلة وقال عطاء نزلت في أهل نجران أربعين رجلا من بني حارث ابن كعب إثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام هذا قول آخر في نزول الآية فيما من نزلت فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن جرير نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه وهذا قول آخر الحاصل هي في أهل الكتاب وهذا قال مجاهد الذي سيأتي والله علم أقرب وقال مجاهد نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم هذا الأقرب الله علم وهو إشمل أقوال المتقدمة نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم سواء كان ابن سلام سواء كان ابن سلام وأصحابه أو النجاشية عليهم رضوان الله فهؤلاء خيار أو من دكر من أهل نجران الأربعين والثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم ثبت هذا ولم يثبت فهي في الكل نزلت وتلك الأقوال إن ثبتت فهي صحيحة لا تعارض هذا القول العام فإن العبرة بعموم لغب لا بخصوص السبب. السبب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وهكذا تفسير لفظ العام ببعض أفراده لا يفيد تخصيصا وإنما هذا من أسلوب التفسير أن يفسر اللفظ العام بشيء من أفراده بشيء من أفراده وقال المقصود كذا ويعين وهذا تفسير مقبول عندهم وصحيح وهذاك يقول كذا المقصود وهو داخل في العام وذاك يقول كذا فيأتي تفسير عام ويقول المقصود كذا ويشمل كل أفراد المتقدمة التي ذكرت التفسير الآية وكلها صحيحة هذه التفسير هذا الذي قرره الشيخ الإسلام في رسالة الجميلة وصول التفسير ما أحسنها من رسالة على صغر حجم فيها وقال مجاهد نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم يعني القرآن وما أنزل إليكم يعني القرآن وهذا واضح فالمقصود بذلك القرآن هو الذي أنزل إلينا وأنزل على نبينا وما أنزل إليهم يعني التوراة والإنجيل خاشعين لله خاضعين متواضعين لله هذا معنى الخضوع والتواضع لله سبحانه وتعالى لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمأكلة هذا فعل من سيأتي رؤساء اليهود أي لا يحرفون كتبهم ولا يقتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الرياسة والمأكلة كفعل غيرهم من رؤساء اليهود أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ولهم أجرهم عند ربهم قد جاء في بعض الآيات يؤتون أجرهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين هذا أجرهم عند ربهم أنهم يؤتون أجرهم مرتين مع ما أعد الله سبحانه وتعالى لهم في جناته فهذه كرامة لأهل كتاب وتشجيع لهم على الإيمان أن من آمن منهم يؤتى إجره مرتين من آمن بنبيه وآمن بنبينا يؤتى إجره مرتين على إيمانه بنبيه وعلى إيمانه بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشجيع عظيم لهم حتى يدخلوا في الإيمان والتشجيع باب جميل فيه دفع للناس إلى الخير أن يشجع الشخص ان فعلت كذا فلك كذا وكذا يشجع على الخير ويدفع به إلى الخير ولا سيم يدلتم س منه شيء من تردد مشجع. قال قوله عز وجل. ويه ابن من هذا؟ ولا محاك وهذا؟ كي؟ ما كَرِهَ لا يَشْرُونَ بِيَاتَهُ لَيْسَ مِن قَوْمِنَا اَيْنه قال يعني لا يحرفون كتبهم ولا يكتمون صفة محمد لاجل رئاسهم ما كلك في غيرهم رؤساء يومئذ لهم اجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب قال رحمه الله قولوا تعالى يا ايها الذين امنوا هذه خاتمه سوره ال آخر اخر من ايات ال عمران الحث على الصبر والمصابره امام والرباط في سبيل الله ما أحسنها من ختام ما أحسنها من ختام لسورة آل عمران التي استفدنا منها خيرا كثيرا قال يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون مناط الفلاح حادث الخلال المتقدم والأعمال الجميلة صبر على طاعة الله مصابر على عداء الله رباط في سبيل الله تقوى الله لعلكم تفلحون ولا شك أن فلاح هؤلاء محقق لعلكم تفلحون الذين صدقوا مع الله صبروا من أجله وصابروا من أجله ورابطوا, ورابطوا من أجله واتقوه سبحانه هؤلاء لا شك أن فلاحهم محقق عند الله جل وعلا فهذه عبادات ما هي سهلة قال قوله عز وجل يا الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا قال الحسن صبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء تفسير جميل مقتصر مفيد صبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء هذا تفسير عظيم جدا من هذا الإمام وهو أعم من هذا فعلى الشخص أن يصبر على دينه حتى يلغى الله سبحانه وتعالى في شدة وفي رخاء وهذا أمر عجب عجب لأمر المؤمن كما يقول عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير فإن أصابته سر شكر وإن أصابته ضراء بعد أن قالوا ليس هذا لأحد إلا المؤمن فإن صابت سر شكر وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا في الحالين قال الحسن اصبروا على دينكم ولا تدعوه لشدة ولا رخاء وقال غتاد وبعضهم ربما يدعوه لشدة والعياذ بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير امتمنى به وإن أصابته فتنة انقلب على عقبين خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الفصال المبين ربما مع الرخاء ما شاء الله مقبل على الطاعة مقبل على العبادة وإذا حصلت شدة بتعد عن الخير وقالوا ايش دخلي أنا ايش دخلي سجن وتعب وضرب إلى آخر ذلك خلنا نكون مسلم عادي حلق لحيته والعياذ هذا عاد لا باس به وإلا ربما انضم إلى هذا السلك الشديد على المسلمين ونافق والعياذ بالله به اشتراكي أو علماني أو رافضي أو إلى آخر ذلك ويظنها تقيه تقيه في البداية وبعد ذلك ربما تعتقد ما يعتقدونه هذا ما عنده صبر على دينه في شدة وأما في الرخاء ربما تجده وبعضهم حتى في الرخاء ربما يعد عن عن الله سبحانه وتعالى إذا فتح له شيء من الدنيا أعرض عن الله جل وعلا وأما المؤمن حقا هو الذي يصبر ولا يدع دينه في شدة ولا في رخاء وقال قتاد اصبروا على طاعة الله ولا تباين بينه وبين تفسير الحسن كل صواب وقال الضحاك ومقاتل ابن سليمان على أمر الله وقال الكلبي على البناء صبروا يعني الكفار صبروا على الكفار صبروا يعني الكفار هكذا عندك أي شيء أنور عندك صبروا على الكفار يعني على الكفار أي شيء نصليهم قال القلب عن البلا قال أوله صبروا يعني الكفار أو إيش تمام على أمر الله قل مغاث من حين إيش وبعده ما عندي كل هذا وبعده كلب الذي عندي بس صابرو طيب أنا عندي خطأ هنا. قال قوله وصابر يعني على قتال الكفار وعندي وصابر يعني يعني المشركين. وصابر يعني على قتال الكفار احتاج مصابر مجالده. ما هو سهل مصابر على قتال الكفار ليست بالأمر الهين والأمر السهل. فهنيئا لمن يصابر ويصبر هذا إن شاء الله ذروة المؤمنين. هذا يعتبر ذروة المؤمنين يصبر وصابر صابر يصبر على دينه ويصابر عداء الله في جهاده وفي غير ذلك قال وصابروا يعني على قتال الكفار قال أبو عبيدة أي داوم داوموا أو داوموا واثبتوا داوموا واثبتوا داوموا واثبتوا والربط الشدة صابر ورابط الربط الشدة هذا تفسير للرب داوموا واثبتوا معنى صابر عند أبي عبيدة وهو صابر المداومة والثبات مم العداء قالوا الربط الشدة وأصر الرباط يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم ثم قيل ذلك لكل مقيم في ثغل يدفع عمن وراءه وإن لم يكن له مركب ثم قيل في كل مقيم في ثغل من ثغور الإسلام يحمي حوزة الإسلام وبيضة الإسلام جالس وصابر على الحر وعلى صابر على الحرب وعلى القرب صابر صبر لا يعلم بهن الله وعلى الظلمات تلك في الليالي وعلى الخوف ما يدري من أين يأتي العدو سيأتيه من خلف ومن أمامه وهم مرابط ذلك الثغر يحمي حوزة الإسلام وبيضة الإسلام فمثل هذا يدعى له مثل هذا يدعى ويكرم ويشكر على صبره ترك أهله وترك من الذات الدنيا وجالس في تلك الثغور. من أجل الله سبحانه وتعالى فلذلك ضوعف له أجره ضوعف له أجره نعم والربط الشتث نعم عندنا أصر الرباط لربط هؤلاء خيولهم قرأنا قالوا هؤلاء ثم سمقين ذلك لكل مقيم في ثغر يدفع عمّا وراءه لم يكن له مركب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي. قال أخبرنا محمد يوسف. قال أخبرنا محمد السميعين. قال أخبرنا عبد الله بن نو... إبنه م... إيش عندك من... منير نمير. يا عبد الله بن نمير عنده منير خطأ. عبد الله بن نمير. قال أخبرنا عبد الله بن نمير. قال سمعت أبو النضر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها الآن فيه هذه الأحاديث ساق أهلي فضل الرباط في سبيل الله لأن الله أشار إلى فضيلة الرباط فذكر الإمام رحمه الله الأحاديث التي تتعلق بالرباط وأن فيه أجرا عظيما قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحته يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها حديث صحيح كما تعلمون قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد المسرمة بكر الجو رب نهاية عند الجواربدي الجواربدي الجواربدي قال أخبرنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن حارث عن بعبيد بن عقبة عن شريح بن السمطي عن سليمان الخيري أن رسول الله صلى الله عليه عن سليمان سلمان نعم عن سلمان الخيري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له أجر صيام شهر مقيم ومن من مات مرابطا جرى له مثل ذلك الأجر وأجري عليه من الرزق وأمنا من الفتان من مقصد الفتان هنا؟ دجال نعم فتنة القابرة سؤال الملكين فهو من يؤمن فتنة أو من يؤمن الفتان ومن أيضا غيره يؤمن الفتان ثم جاءت به أحاديثة وذكرها العلم الشهيد نعم الذي مات يوم الجمعة أحسنته صديق نعم صديق ما في نص لكن قال القرطبي هو أولى من الشهيد أو هو أفضل من الشهيد والشهيد يؤمن الفتان فالصديق من باب أولى أولئك مع الذين نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء فقال الصديق مقدم في الفضل والجلالة على الشهيد والشهيد يؤمن الفتان فالصديق من باب أولى وإن لم يأتي نصمي هؤلاء يؤمنون الفتان المرابق في سبيل الله والشهيد كفى ببالغة سيو فتنة وهكذا الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون الأنبياء يسأل عنهم ولا يسألون وهكذا الشهداء وهكذا أيضا الصديقون هؤلاء كلهم يؤمنون من الفتان هنيئا لهم وغيرهم يسأل ما دينك؟ من نبيك؟ إلى أخلانك؟ كلهم يسألون هذا السؤال كل من نزل في قبره يسأل هذا السؤال إلا من جاء النص باستثنائهم وهم من سمعته وقال أبو سلم بن عبد الرحمن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غز وبقي أيضا الحديثه بمعنى كل عمل منقطع عن صاحبه إذا مات إلا من في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجري له رزقه إلى يوم القيامة وهو حديث صحيح بمعنى هذا الحديث عن العرباء كل عمل بن آدم أو كل عمل ينقطع منقطع عن صاحبه إلا إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينم له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القيامة هنيئا له أعمال الرباط تجري عليه وتنمى والرزق كذلك يذر عليه في قبره فهذا أجر عظيم لأن العبادة ما هي سهلة والله ما كل واحد يوفق لها أنه يرابط في تلك الثغور الناس تحب الدعاء تحب الراحة وهذا يصعب على النفس ليالي شهر مثلا يجلس رابط ثم ينوبه غيره وهكذا دواليك حياة رباط في سبيل الله سدا للثقور وحماية للدين قال ابو سلم بن عبد الرحمن لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه, يرابط فيه، ولكنه انتظار ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة هكذا يقول رحمه الله لم يكن في الزمن صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة والذي يظهر أنهم لا شك أنهم غزو ويحصلوا لو رباط نسبي ولو رباط نسبي هذا رباط يعتبر يذهبون شهرا أو نحو ذلك أقل قليلا ويجاهدون لأعداء ويرجعون ويحمون الثغور أيضا كذلك فليس بعيد أنه ينسب إليه طباط أيضا وتحصل حراسات غير ذلك لكن الآن الناس يحتاجون لرباط في الأزمة بعد ذلك يحتاجون لرباط أنه يرابط بعض الناس في بعض الثغور يلزم الثغر ولا يتحرك منه قالوا الدليل هذا التأويل ما أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي قال أخبرنا زاهر بن أحمد الفقيه قال أخبرنا أبو إسحاق بن رهيم العبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بما يبحو الله الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغوا الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك الرباط فذلك الرباط وهنيئا لطلاب العلم الرباط عجيب ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة فهذا من الرباط هذا من الرباط ولم يكن رباط يقول أبو السلام على عهد المساء الصلاة في غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة خلف الصلاة فهذا من الرباط العظيم الذي يؤجر عليه الشخص فهو نوع من الرباط وذاك رباط أيضا كذلك عظيم عند الله جل وعلا وهو الأصل وهو المقصود بالأحديث التي جاءت في بيان فضل الرباط ولكن هذا أيضا فضيل عظيم صلي المغرب ويمكث إلى صلاة العشاء هذا خير كثير والناس أكثرهم ربما ما يستطيعون على الرباط الله بين الصلاتين ديني صلي المغرب للمشاغل عند كثير من الناس للمشاغل عند كثير فلا يضيع على نفسه هذا الرباط الجزئي صلاه ينتظرها يصليها ثم ينتظر صلاة بعدها بين مغرب وعيشان يجلس يحضر الدرس ويستفيد منه وبعده يصلي أخرى صلاة, صلاة العشاء ويخرج إلى بيته هذا الذي يستطيعه كثير من الناس وأما رباط بين صلاتين أخرى ربما يشق عليهم ممن هو مشغول الحمد لله إن لم يتيس الرباط القلي فجعل الله للعباد هذا الرباط الجزئي أشان المقصود من من هذا هذا الأخير الجمل فائدا. نعندن فائدا لجاملنا. اللي على نجاب الجوالنا. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب عبيد بن جرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخو يتخوف ما يتخوف منهم. فكتب إليه عمر ابن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من من منزل من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا وإنه يغلب عسر يصريني وأن الله يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفنيون لا بس يعني في تصبير لهم وأنهم يصبرون يصايبون الأعداء ويرابطون حتى يأتي الله بالفر أو يأتي الله بالفرج كأن الأخ يريد الفائدة في الحث عن الرباط وعلى المصابرة تتميما لما ذكره الله عل إلى هنا